م و س ل ع ه النابلسي ا ع ا ل ن ا للعلوم ح م ر الاسلاميه ك وإياك نعمل ت ع ي ن اهدنا ص ر ط س ت صراط Thank、um, you.、Yeah. 「私たちの声を聞いてくれたのは د たちの声を聞いてくれた ا ل 私たちの声を聞いてくれたんです。 you、no.